مشتاقى ويبعد الدارو بروحي ولي انتظر لا سحو بروحي وحبابي بديار الغرو بروحي وانك شباب روحي مشتاقى ويبعد مشتاقى ويبعد ولينتظر ولينتظر لي لا صعب روحي واحبابي بديار دياري الغروب روحي سمعني صوتك أول روحي مش تاجع مش تاجع روحي ولينتظر لي لا صعب روحي فدوه لروحك واحبابي بديار الغرب روحي شباب شباب روحي مشتاقه مشتاقه يا روحي والليل تظار لي لا صحو روحي واحبابي بديار ايه روحي يا اشتاق و بعيد الدرب روحي ولينتظر لي لا صعب روحي واحبابي بديار الغرب لك لك نشمي روحي مشتاق تع... واللي ينتظر واللي ينتظر بلا صعوبه وحباب الغروب ليالى الغربة طويلة وانتظرنا ليالى الغربة طويلة وانتظرنا وانتظرنا هاي روحي شافت الأحباب صارت صعبة صعبة ونك شافت الأحباب صارت صعبة صعبة بعد بعد شافت الأحباب صعبة صعبة ما قدرنا حيا روحي انظري كبوري هدمها ها الدماغ انظري كبوري الأيام ها الدماغ مقبول مقبول جوابك انظري كبوري الأيام مخنوق انظري كبوري مل صبرني ها يا روحي غربة والعايش غربة يحن غربة طبع الفقد اهلاي وين غربة والفاقد يعيش برعبه روحي وينك شباب مشتاق اوي واللي ينتظر واللي ينتظر ما شاء الله وحبابي بيت الغروب سمعني أجرك على الزهراء راحي ها که غربت بر سره من گریان سینه سوزا دل شد حرم بیرانه یک سر دل مصیبت درد و محنت بی حرام دل های زهره اه افغان وینک وینک بی حرام دل های زهره افغان بعد بعد اعید بی حرام دل های زهره اه افغان اون ازقم اون سوگ قان شده همه نالان شده قرآن شده روحی روح مشتاقه روح ما شاء الله ما شاء الله إيه للشاعر السيد عبد الخالق المحنة ولخادم أهل البيت الشاعر بشير الكرملاي هاد خاك غار بعد برسائل بتجاريا خاك غار بعد برسائل دیده گیریان سین سوزا دل فکارا شد حرام بیرانه یکسر دل مصیبه در دمحنه بی قرارا بی حرم گلهای زهره آه افغان بی حرم ما بی ما از آه بیران شده یارا دلها دل ها حمین علان شده یارا راب دل قرآن شده روحی روحی مشتاقه مشتاقه ولی دل روحی لیاله للبقيع اللي يمشي شعر بالظلام للبقيع اللي يمشي شعر بالظلام يكشف أصحاب بالظلال حقده يكشف أصحاب الضلاله يا حقد هو هن على ائمه يا وقت يجمعنا يامهم والماتم يا وقت يجمعنا ألم والمواكب على إماه يمتى نصلهم ونتمي الصدر يمتى في الواحد شيد قبر يمتى غايفنا يرجع عن قرب روحي سيحروحي مشتاقه مشتاقه وينك يا نورني قلبي واله ينتظر الصاوي الشاعر السيد عبد الخالق للبقيع اللي يمشي يشعر بالظلام للبقيع اللي يمشي يشعر بالظلام والمصايي على القاع يكشف أصحاب الظلايه يا حقيدهم يا حقيتهم هنوعسي على الأئمة يا وقت يجمعنا يومهم والمعاتم يا وقت يا وقت والمعاتم والمواكيم على ما يمتأ نصلهم ونتمي الصدر يمتأ إيه إيه خليك ويعي الكل واحد نشيت قبر يمتأ غايبنا يرجع عن قرب روحي صيح روحي روحي روحي مشتاقة مشتاقة وحبا وحبا بار دیگر عشقی در مدینه بار دیگر عشقی در مدینه دستقین گشت پیدا این همان دستیش که می زد زربسیلی این همان دستیش که و زد وینک این همان دستیش که می زد ونک ونک روی زهره، این همان دستی است که میزد زربسیلی، این همان دستی است که میزد زربسی کردنی روی زهره بعد، این همان دست. میزد زالمانه تازیان هلتا یارا عذاب شد نه فلک یارا بر زخم هی در زد نمک یارا یا سعلي رو روحي, صيح روحي مش تاقع مش تاقع بار دیگر از سقیف در مدینه بار دیگر از سقیف در مدینه دستکینه گشت پیدا این همان دستیز که میزد زرب شیلی این همان دستیز که میزد کرد روی زهران این همان دستیز که میزد ظالمانه این همان دستیز که میزد ظالمانه تازیانه هل اتاره این همان دستی است که میزد ظالمانه تازیانه هل اتاره یارا فرق عذا شد نه فلک یارا زخم هی در زد نمک یارا یاسه علی روزات کو تا روحی صح روح روحی أسمعي الزهر الزجي من تنادي أسمعي الزهر الزجي من تنادي كل مسيء يا حظيم من يواسيني يا شيعة بها المصيبة وياها وياها من واسيب بها المصيبة وانك أعلى أعلى من واسيب بها المصيبة بها الرزي يا حظيمة للبقيعة تحن مر مره يمي غاضريه يا حظيمه انحب تبقى المدامع حاملة انحب بين البقيع وكربله انحب على ما شرى دمعي يصر روحي سيحفظوا الروحا روحي مش ساق احكي ساقا <تصفيق> ويدي يا روحي انت صعب روحي هادي يا <تصفيق> روحي اي اسمعي الزهره يا رفاة رحم الله والديك مأجوع <تصفيق> اسمعي الزهرة من تنادي كل مسيح يا هضيمة من يواسيني يا شيعة هالمصيبة هلا هلا من يواسيني هرزي يا هظيمة للبقيعة عنا مر مر يمي غاضري يا هظيمة انحى تبقى المدامع هاملة انحى بين البقيع وكربلا بين البقيع <تصفيق> وكربلا المشرع دمعي صب روحي وينك حسيني إن شعاراً جن فداي خاكباي أهل بيتم افتخاراً إن شعاراً جن فداي خاكباي أهل بيتم بعد سمي شو يقول حيدريم حیدریم مبتلای سیع حیدریم حیدریم مبتلای روزهای کیکی اهل بیتا خون من باشد حلال خون حیده خون من با من کدای من گدا کی؟ اهل بی آبیار آب من فاطمی حیدری یارا دارم مدال نکری یارا مرا مدنی میبری. روحی، روحی، روحی، شجاعی، ایدالوگویی، این دنیا را صاحب روحی، ایرانی، مظلوم روحی، افتخار. ان جن جان فداي افتخارم جن شعار فدا خاک پاي خاک پاي اهل اه اه بيتام اهل بيت حيدريام حيدريام حيدريام مبتلا بعد بعد حيدر روزه های روزه های اهل بيتم خون من باشد خون من باشد حلال خون حیده بعد خون من باشد حلال خون حیده من گدای من گدای من فاتمی حیدری یارب دارم مدال نوکری دارم مدال نوکری یارب مرامدین میبری مرا میبری روحی عمي مشتگه روحی لشاعر أهل البيت بشير الكرملائي <سؤال> افتخارا إن جن افتخارا من شعار جن كي البيت گو خاک اهل بنتا اهل مبتلای روزهای روزهای اهل بنتا باشد حلال باشد حلال خون هیلا <تصفيق> هلا هلا حلال خون هیلا من قضايي مام می داده روی مدینه مدینه روحی روحی حسن قبر من نشوف يجري دمعي الحسن قبر من نشوف يجري دمعي يجري من داه ايدي يا هدم قلبي يا ديميا ويا قبره انهدم قلبي ويا دنيا ويا قبر من تهدى آه يا دنيا وإن وعاصب مع كفاهم من تقطع شاب دا بس آه يا دنيا صوته أشيعة أبقى بغربتي صوته ويني يجي في زيارتي صوته أتجرع الغربة غصب روحي روحي مشتاق علي السجاد وفن أنظري الطاف والحرائي واليتام أسمع صوات العطاش والثكالة أسمع صوات العطاش والثكالة لا يا ناس واللي تعم اسمع اسمع ابجي تنادي بتنادي يا ابو فاضل اسمع ابجي انا يا ابو بعد بعد عليك الحسين اسمع ابجي انا عليك يا ابو فاضل شتنادي قلبي حائر واليتامى زينا عادت يا شي على العالم زينا بس علي لي الحرام زينا وانظر عضيدك على الطرق روحي, عمي روحي مشتاق آدم ام دونه ایتا، ام دونه ایتا و الحرايي و اليتامه، اسمع صوات العتاش و الثكاله ونک ونک يالغيور، اسمع صوات لا يا ناس واليتامى اسمعي بزي نب يا أبو فاضي اسمع اسمعي يا ناس يا ابو فاضل گوم حيير واليتامى زيانه ایب نادت يا شای یعليم بعد بعد زيانه ایب نادت نادت يا شای زيانه ایب بس العليم لوی الحرام زيانه ایب وانظر عضدك عالترق روحی روح مشتاق روحی شای ورحی در روحی انت ضمنت صعب مرحی خبی منی در روحی ايه يا جريح عايش بدلي ما تركني يا جريح عايش بدلي ما تركني ولا نساني ولا نسيت للبقيعة بعد سلامي والمدامع سلام سلام للبقيعة بعد سلامي يا زمعيني لا نسيتك والله لا عمري قضيت حسره حسره والله لا عمري قضيت حسره حس ما كفاني ما كفاني يا ولع نسيتك شمعة لا أشعل بقبر الحسن شمعة على اشتعل طول الزمن شمعة يم قبر خليت القلب روحي سيح روحي فدوه الروح يا جريح عايش بدلي ما تركني لا نساني لا نسيتني للبقيع ابعث سلامي والمداني للبقيع ابعث سلامي والمداني يا زماني لا نسيتك والله لو عمري قضيت حسره حسره وينك وينك والله لو عمري قضيته حسر حسره حسره ما كفاني ولا نسيته صيح شمعه لا أشعل بقبر الحسن أنا أشتعل للزمان شمعة شمعة لقبرة القلب روحي روحي مشتاق